أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حقيق على ألا لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل فأتجئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي تعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من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 119. وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا يا اصاب فاذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقيت سحر ساجدين.